قلوب له افتحوا, له, افتحوا له, افتحوا له افتحوا اذا جاء العبد يوم القيامه فان اول ما يحاسب به الصلاه فينظر في صلاته صلاه الفريضه فان كانت تامه فهو على خير وان كانت ناقصه فيقول الله عز وجل لملائكته انظروا لعبدي هل لعبدي من تطوع؟ هل صلى صلاة تطوع؟ فينظرون في صحيفته فإذا وجد صلاة تطوع أتموا بها نقص صلاته فإن تمت فهو على خير وإلا إن لم يكن صلى تطوعا لله فكيف ستجبر صلاته؟ جاء عرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الصلاة فأخبره أن عليه خمس صلوات قال هل علي غيرهن؟ قال لا الفريضة هذه لكن إلا أن تطوع أن يتطوع العبد لله عز وجل أعني على نفسك بكثرة السجود كان بعض الصالحين كالإمام أحمد يصلي تطوعا كل يوم وليلة مئة ركعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى إثنتي عشرة ركعة غير الفريضة في اليوم والليلة بنى الله له بيتاً في الجنة بنى الله له بيتاً في الجنة في أي شيء في صلاة تطوع صلىها في ليل وصلىها في النهار يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون أما الرواتب فلا اثنتان قبل صلاة الفجر وأربعا قبل صلاة الظهر واثنتان بعد صلاة الظهر واثنتان بعد صلاة المغرب واثنتان بعد صلاة العشاء تلك الصلوات تسمى الرواتب من حافظ عليهم بنى الله له بيتا في الجنة ركعتان قبل الفجر وأربعا قبل الظهر واثنتان بعد الظهر واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء أما الفجر فسنة الفجر القبلية ولا سنة بعد الفجر يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ركعتي الفجر أي السنة قبل الفريضة قال خير من الدنيا وما فيها وما كان النبي يدعهما أبدا في سفر ولا حضر وشرع لنا قضاءها حتى بعد الصلاة مع أن الصلاة قد نهي عنها بعد صلاة الفجر إلا قضاء سنة الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طادتكم الخيل الظهر قبلها أربعا وبعدها اثنتان تلك هي الراتبة لكن من اراد ان يزيد فهو افضل اربعا قبل الظهر واربعا بعد الظهر قال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر واربع ركعات بعد الظهر حرمه الله على النار حرمه الله على النار وكان النبي يحرص اشد الحرص على اربع قبل الظهر حتى أنه قضاها بعد العصر يوما لما يشغل عنها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الركعات قبل الظهر التي يحرص عليها قال تلك ساعة تفتح فيها أبواب السماء يعني بعد الزوال بعد أدان الظهر تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يرى مني عمل صالح أما العصر وإن كانت ليست فيها صلاة راتبة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن صلى قبل العصر أربعا سنة قال رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا أما المغرب فالراتبة فيها ركعتان بعدها لكن كان الصحابة يتسابقون على ركعتين قبل الفريضة بين الأذان والإقامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال في الثالثة لمن شاء لو لم يقل لمن شاء لصارت واجبة وكان الصحابة قبل إقامة صلاة المغرب يبتدرون السواهي لأن الصلاة نهي عنها حتى الأذان فإذا أذن المؤذن شرعت الصلاة وبدأ الناس يتسننون أما العشاء فالراتبة بعدها ركعتان وبين كل أذان وإقامة تشرع الصلاة تشرع الصلاة بين كل أذان وإقامة أما صلاة الجمعة فهي صلاة خاصة يشرع أن يصلي العبد ما شاء قبل أن يقوم الخطيب فين صلى ركعتين أو أربعة أو, أو ستة أو ثمانية ركعتان ركعتان فهو خير أما بعد صلاة الجمعة فيشرع إما ركعتان أو أربعة ومن أفضل السنن والنوافل التي أوصلها البعض إلى مرتبة الوجوب صلاة الوتر صلاة الوتر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر وكان النبي لا يدع صلاة الوتر أبدا في سفر ولا حضر كان يحرص عليها أول الليل أو آخرة وصلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل نافله مثنى مثنى كل ركعتين يسلم ركعتين يسلم فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة حتى أوصل بعض الصحابة وبعض العلماء الوتر إلى مرتبة الفرائض ومن الصلوات ما يسمى صلاة الضحى بعد أن تطلع الشمس وترتفع قليلا إلى قبيل أذان الظهر كل وقت الصباح هناك صلاة تسمى صلاة الضحى وصى النبي بها أبا هريرة وأبا الدرداء وحث الصحابة عليها وأخبر أن كل ابن آدم يصبح عليه بعدد سلامة جسمه ومفاصل جسمه صدقات 360 صدقة على كل واحد كل تسبيحة صدقة كل تحميدة صدقة كل تكبيرة صدقة أمر بالمعروف صدقة نحي عن المنكر صدقة صدقات توفي 360 صدقة يجزي وعن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى فمن صلى ركعتين ركعتين أربعة أو ست أو ثمان فهو خير يقول النبي في صلاة الضحى صلاة الضحى صلاة الأوابين ومن صلى الفجر في جماعة ثم جلس حتى يذكر الله حتى تطوع الشمس فصلى ركعتين فله أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة ومن النوافل أن يصلي الإنسان بعد الوضوء فكلما توضأ صلى ركعتين في أي وقت ويشرع له أن يصلي كلما دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ويشرع أن يصلي صلاة الاستخارة إذا هم أحدكم بالأمر يركع ركعتين ويدعو دعاء الاستخارة وإذا أراد التوبة فليركع ركعتين صلاة توبة لله عز وجل وإذا عاد من السفر بدأ بالصلاة فصلى ركعتين وإذا أراد الناس المطر صلوا صلاة تسمى الاستسقاء وإذا انكسفت الشمس أو خصفت صلوا لله عز وجل صلاة كسوف وخسوف وتشرع أيضا صلاة تسمى صلاة العيدين صلاة النافلة من أعظم القربات لله عز وجل أجرها عظيم لمن احتسب الأجر عند الله جل وعلا لكن ينهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وحين تستوي الشمس في كبد السماء عليك بكثرة السجود لله تعالى